تعذبت عشاني كتير وحملت بقلبك وجع حبتني اي قدير مع اني خاين بياله اتعذبت عشاني كتير وحملت محبتني آه قدير مع إني خاين بيع أيوة محبت قلبك لي رسمت لي تمشي طريق كله وقلق وجرح كلّي رسمت ليك تمشي طريق كله ألم وجرح وأذية تحمل عاري وانت بريء تعشاني كتير ورفعت صلي بالعار وحنانك خلاني أسير أحسانك يا إله البار اتعذبت عشاني كتير ورفعت صلي بالعار وحنانك هلاني أسير أحسانك يا إله البار أيوم حببت قلبك لي رسمت لي. كله ألم وجرح وقضية تحمل عارب ونتبري <تصفيق> اتعذبت عشاني كتير وشربت كاسي الهوان وكتبت بدمك تبرير لحياتي وديتني أمان اتعذبت عشاني كتير وشربت كاسي الهوان وكتبت بدمك تبرير حياتي واديتني أمان ايوه محبت قلبك ليا رسمت وقتي تحمل عاري وانت بريء <تصفيق> اتعذبت عشاني كتير وعبرت فؤادي أصلي في قلبك حب كبير خلاك تمنح قلبي سلام اتعذبت عشاني كتير وعبرت فوادي الألام أصلي في قلبك حب كبير خلاك تمنح قلبي سلام لي رسمت لي تمشي طريق كله الامان وجرح وقفي تحمل ع